والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوا والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارتون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون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 ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لعما, فكسونا العظام لعما ثم أنشأناه خلقا آخر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 وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالتهن وصبغ للآكدين وإن لكم في الأنعام لعبرة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 فَإِذَا استويت أَنْتَ ومن معك على الْفُلْكِ فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين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 افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا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 ما أرسلنا موسى وأقامه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فس وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومه ما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد اتينا موسى الكتاب لعدهم يهتدوا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين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 لا عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يدبروا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَا أَهُمُ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 ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن فلأتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير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 ولو رعناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون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 قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب الأرض العظيم فيقولون لله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 بالحق الحق وانهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون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 119. الذين خسروا أنفسهم في جهنم قالدون 110. يلفح وجوههم النار وهم فيها كالعون 111. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون